قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الموسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خاص عليهم ولا هم يأذنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفتقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن السبع إلا ما يوحى إليّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَالدِّرْبِ الَّذِينَ يَقْفَوْنَ أَيُّهُمْ يَحْشَوُ إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذُوِّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَمِلَّ عَلَّهُمْ يَتَقُولُ وَلَا تَقُوْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ خِتَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ خِتَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَطْرُدَهُمْ فتكون من الظالمين مِنَ